فَلَبَذْناهُ بالِالعرَاءِ وَهُو سَقم وَأَمبَتْناَا عَلَيْهِ تَجرَةَ م يَقطيب وَأَسَل النو إِ مِئةِ أنأَتنَ يَزيدود فَآمَمُ فَمَتَّعْنَ إ قيد فَستَفْتِهِمُ لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من فكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أطفف البنات على البنين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 لا الا له مقام معلوم واننا لنحن الصفود واننا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو منع عبد لذكرا من الاولين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 وَأَضْرِبْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابٍ لَّا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَأْوَى الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَضْرِبْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يصفون دلین بروفیاں محلک نام کبلی میم سلین منا وی روم وکالل د چل دل شی اب ول مل اُم انو بولا چھو دل شی ا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أهنزل عليه الذكر من بيننا بل في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاب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 چجدوں پو مچاؤں كذب الرسل مل عقاب وما ينظرها چیلونا وجف نئی د لولا چی عور کل و چد نو نا پپل پ